موسوعه ا ل ن ا ل ح م د ل ل ه ا ل ذ ي أنشأ و خ ل ق ا ل م ا و ا ل ث م ا ه

وحمد المتقين وحمد الصادقين وحمد الحامدين وحمد العابدين وحمد السادقين اللهم صل وسلم على نبينا محمد الشافعي

What is more?

أعداء كعداء الدين و ع ل ه ذ النابلسي ا ب ل د م ا ا د ل م ن ا للعلوم ه م و ف ي الحرمين الشريفين أمرنا خادم لما تحبه ت ر ه ن ا ل أ ق و ا و ا ل أ ع ا ا ل ل ه م صر به د ي ن ك و ه

وعبادك ا ل م و س و ي ن ا ل ل ه م إ ن ا ب برضاك من س خ ط ك و ب م ع ا ا ف ت ك من ع ق و ب ا ت ك ل ا ك ل ا م س ي ا